الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه أجمعين لقد اجمعين الدرسين على أركان الخلع وشروطه وما يجب أن فيه ثم تكلمنا ل ما يشوب الخلع م المعاوضة ومن الجعالة فيما إذا كان بطلب من الرجل ومن فيما كان بطلب من بطلب المرأة أو وسنتكلم ا ل آ ن على ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ل ز م ة للعوض والالفاظ ذ ل ك أن خ ل ع ق ئ م ا ع ى ا ل ل أ والألفاظ بعضها يكون ملزما للعوض وبعضها لا يكون ملزما للعوض ولذلك يكون الموضوع وأن العوض وما العوض وإلا على الإنسان في حالة التلفظ للخلع أن يكون وأن يعرف ما يلزم المرأة العوض وما لا يلزمها العوض وإلا يقع خلعه بهذا يجب في يعرف يقع متنبها ما أن وبدون قال ب بدون م الامام تبين ل ر أ ة بدون م ل على النووي رأيناه في ا بعض ص و الدروس ر في السابقة قال الإمام ا ل رحمه الله تعالى قال لزوجته ط ا ل ق ولي ع ك أو لي عليك أ ل ف دينار مثلا وما تلفظ ب ا ل خ ل ع و إ ن م ا قالها أ ن ت طالق أ و قال لها طلقتك طلقتك وعليك لم يقل لها على أ ن لي عليك و إ ن م ا قال لها وعليك بالواو طلقتك أ و أ ن ت طالق وعليك أ و لي عليك أ ل ف دينار والمراه لم يسبق أن طلبت ان ل ل بمال لو ط ا ق أ طلبت الطلاق بمال فإنه يقع خلعا لأنها طلبت منه بمال وهو وافقها إلى لأنها منه وهو يقع خلعا الطلاق بمال طلبت هذا إلا أنه في صورتنا هذه سورتنا لم يسبق أ ن طلبت ا ل م ر أ ة ا ل ل ط ا ق بمال و إ ن م ا ابتدا ه ب ت د ا ء وقال لها أ ن ت طالق ولي عليك أ ل ف دينار قال وقع الطلاق رجعيا سواء سابقا وباستطاعته سواء أو هو وقال أنت طالق ولي وقع هو قالته فيما ابتدأ طالق دينار الطلاق الطلاق أكان هناك مال أو لم يكن هناك مال قبل تقل قبل حقه يطلق لم له طلبت عليك ألف لأنه لم أنت أن أن من ينشئ يكن سواء أ ر ا ض ي ت أ م لم ترض من حقه ان ينشئ الطلاق وقال لها أ ن ت طالق وقع الطلاق قبيلت أ و لم ت ق ب ل ولكن هو ق ا ل لها أنت ط ا ل ق ولي عليك أ ل ف دينار الطلاق وقع ولكنه ما يستحق شيئا ل أ ن المراه أ ة م س ب ما سبق و أ ن طلبت الطلاق على مال ما سبق و أ ن طلبت الخلع و إ ن م ا هو ابتدا هذا ف أ و ق ع عليها الطلاق فوقع الطلاق وحينما وقع الطلاق لم يكن الطلاق مقترنا بعوض و إ ن م ا عطف ج م ل ة على ج م ل ة قال انت طالق ولي عليك فلما قال انت طالق وقع الطلاق قوله بعد ذلك ولي عليك أ ل ف دينار هي ما طلبت منه أ ن يوقع عليها الطلاق م ب ل غ من المال و إ ن م ا هو شيء اخترعه وابتداه من قبل نفسه وبناء على ذلك لا يلزمه المال الطلاق يقع رضي أ م لم ترض ى ولكنها ما يلزمها شيء من المال ف ه ذ ه ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة التي عطتها على ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى على قوله أ ن تعتبر طالب ت ج م ل ة ل ا غ ي ة ولا ت ت أ ث ر بها ا ل م ر أ ة أ ب د ا وهذا كله إ ذ ا لم يكن هناك عرف شائع ما بين الناس من أن مثل هذه ان ل تستعمل في الخلع ص ي في ي غ ة جرت الأعراف فإذا ب الناس أن مثل هذه ا ل ص ي غ ة تستعمل في الخلع عند أن ذلك يجب على المرأة أن تدفع المال يجب رضيك تدفع إن、رضيت. فان قال الرجل بعد ان اوقع هذه العباره قالها انت طالق ولا عليك الف دينار قلنا له وقع الطلاق ولا يلزمها المال أو اتم دعوة أو أ الدعوه وقال انا اردت ما يراد بطلقتك بمبلغ كذا طلقتك بالف أ دينار يعني أردت من هذه من قول ا ل إ ن س ا ن لزوجته طلقتك بالف أ ل ف د ي ن ر أ أ ن ه قالها لو طلقتك ل ب دينار عند يعني أوقع عليك الذي هو خلع تدفع أوقعت يقع وقع يقع كأنه أنا دينار أن فإن وإن فقد ذلك إذا إذا الذي فإذا يلزمها المال لم يلزمها قال لها الطلاق بمبلغ ألف الطلاق وإلا فلا يقع. فإن قبلت وقع وإن لم تقبل لم رضي شيء ما هو ترضى شئت هو قال الآن بعد أ ن قال لها أ ن ت طالق ولي عليك أ ل ف دينار قال انا أ ر د ت بهذه ا ل ع ب ا ر ة ما يريده الناس حينما يقولون أ ن ت طالق ب أ ل ف دينار أ ي أ ر د ت أ ن استعمل هذه العباره استعمال العبارات خ ل استعمال ا ع ل التي تواضع الناس عليها في الخلع الآن الأمر إما المرأة للمرأة أن هو تصدقه مدعي بقي الأمر و إ م ا أ ن لا تصدقه ف إ ذ ا صدقته ا ل م ر أ ة فهو كما قال وبناء على ذلك يجب عليها أ ن تدفع له المال حتى تصير م ط ل ق ة ويصير كلامه منزلا م ن ز ل ة الكلام المستعمل في ا ل ق ل ع و إ ذ ا لم تصدقه ا ل م ر أ ة لم يلزمها المال قطعا إ ن حلفت أ ن ه ا لا تعلم أ ن ه أ ر ا د ذلك ي ع ن ي إن صدقته لزمها المال وتطلق إ ذ ا لم تصدقها فانا ما أ ص د ق ه هو يدعي دعوى ا ل آ ن يقول أ ن ا أ ر د ت بهذا الكلام, الكلام المستعمل ك ل ا ا ل م في الخلق حتى لا تطلق ا ل م ر أ ة ويكون الطلاق بدون بدون مال قالت أ ن ا ما أ ص د ق ه بهذا الكلام هي في هذه في ا ل ح ا إما ا ل ل ة ب ي ن ة على المدعي واليمين على من أ ن ك ر رجل ما عنده ب ي ن ة بقيت ا ل م س أ ل ة ر ا ج ع ة إ ل ى ا ل م ر أ ة ا ل م ر أ ة إ م ا ان تصدقه و إ م ا أ ن لا تصدقه ف إ ذ ا صدقته ن ز م ه ا و إ ن لم تصدقه نطالبها, بالبينة باليمين. نطالبها باليمين فان حلفت يمينا ب أ ن ه ا لا تعلم أ ن ه أ ر ا د ذلك ما عندها علم بهذا بناء على ذلك تقبل يمينها ولا يلزمها شيء من المال ف إ ن حلفت قبل يمينها و إ ن نكلت عن اليمين حلف الرجل ب أ ن ه أ ر ا د هذا وبانت ا ل م ر أ ة بالمال الذي سمى أ ل ف دينار أ و كان أ ك ث ر من ذلك أ و كان أ ق ل هذا كله إ ذ ا لم يسبق أ ن طلبت ا ل م ر أ ة الخلع ف إ ن سبق طلبها للطلاق بما ل قال تو طلقني على أ ل ف دينار ثم قالها طلقتك ولي عليك أ ل ف دينار ف إ ن ه ا في هذه ا ل ح ا ل ة تبين و ي ر ز م ه ا أ ن تدفع له المسمى الذي ذكره ل أ ن ه ا قد سبق وطالبته بهذا فهو اوقع الخلع بناء على طلبها وهي ح ق ي ق ة الخلع الذي عرفناه في الدروس الماضيه ة صيغة وإن شرط شرطا صيغة أخرى إلجاميا قال ل ا طالق دينار قال في هذه الحالة تبين المرأة ويجب عليها أن تفع له المال إذا أنت أو أن ألف أن نجي تبين طلقتك تفع قالت على عليك له قبل ويجب في رضيك هذه له عند ذلك يلزمها أ ن تدفع له المال وتصير بائن و إ ل ا ب أ ن لم تقبل ف إ ن الطلاق لا يقع ولا يلزمها المال فرق في فإذا ألف فإن الألف رضيت المرأة ترضى ويريد دينار رضيت الطلاق وما بين الخلع أن الطلاق يقع يوقع قال طلقتك على عليك ألف دينار فإن ربيت وقالت له قبلت عند ذلك يقع الطلاق ما وما لم بينما المال وتلزمها الخلع حالة الخلع عليها إذا لها النبي بين بين عليك أن أن لكن عند على له ذلك أو أخذ و أ م ا إ ذ ا قاته و لم أ ق ب ل لا الطلاق يقع ولا يلزم ا ل م ر أ ة شيء من المال وشرط القبول أ ن يكون على الفور كما بيناه في الدرس الماضي ف إ ذ ا قال لها هذا الكلام ولم ترضى ان سكتت ا ل آ ن ورضيت بعد ف ت ر ة ط و ي ل ة من الزمان ف إ ن رضاها يعتبر لاغيا والطلاق لا يقع و ا ل م ر أ ة لا يلزمها شيء من المال سورة صور لزوجته ثالثة ألفاظ الخلع قال من إ ن ضمنت لي الفا ً فانت طالق أو قمت طالق إ فضمنت له التزمت ه فورا قال فانها تبين ويلزمها هذا المبلغ من المال بخلاف ما لو أ ع ط ت ه إ ي ا ه قال إ ن ضمنت لي انتبه الى ا ل أ ل ف ا ظ نحن ا ل آ ن نستغرب هذا ل أ ن ه لم يعد الناس يتعاملون به من بعد الناس عن لغتهم هذه ا ل أ م و ر أ ص ب ح ت كالتاريخ ولكن ما يجب علينا أ ن نعرفها و أ ن نفهمها و إ ن كان الناس اليوم لا يستعملونها لكنها قد تستعمل الشرع تعبدنا ب ا ل أ ل ف ا ظ كون الناس لم يستعملوا هذا ليس معناها أ ن أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة تتبدل جهل الناس بلغتهم ما يبدل قوانين الشريعه ولا يبدل أ ح ك ا م ه ا نحن تعبدنا الشارع ب ا ل أ ل ف ا ظ في المعاملات في الانتحار في الطلاق كنا ل نحن متعبدون فيه ب ا ل أ ل ف ا ظ حتى بالعبادات نحن متعبدون ب ا ل أ ل ف ا ظ هناك أ ل ف ا ظ إ ذ ا ذكرناها صحت عبادتنا و إ ذ ا لم نذكرها ما تصح عبادتنا فالرجل قال لزوجتي إ ن ضمنت لي أ ل ف دينار فانت أ ن ت ط ل فقال ق ض م لك ألف دينار ت ط ل ق ا ل م الضمان ر أ ة تبين بهذا ويلزمها ما ضمنته ويقع الخلع لكنها إ ن أ ت ت إ ل ي ه ب أ ل ف دينار أ ع ط ت ه إ ي ا ه ا اعطاء ما قالت له ضمنت أو ق ا ل له رضيت م او قالت له ما قالت له, له رضيت أو قالت ق له بدل ل ب كلمه ضمنت قال في كل هذه الصور ما يقع الخلع ل أ ن ما في ضمان هو يريد منها أ ن تضمن له أ ل ف دينار أ ن تلتزم الدنانير ا بذمتها التزام بقبول على سبيل العوض تقول لو التزمت بالف أ ل دينار مقابل الخلع مقابل أ ن تصير أ و ل ى بنفسها لكنها ما عملت هذا أ خ ذ ت أ ل ف دينار واعطته إ ي ا ه ا اعطاؤها الف أ ل دينار له ليس تمليكا لما أ خ ذ ت أ ل ف دينار واعطته إ ي ا ه ا ما أ ع ط ت ه إ ي ا ه ا على أ ن ه ا عوض وما طالبها بهذا وطلب منها أ ن تلتزم أ ل ف دينار كعوض مقابل للخلع الذي سيوقعه الزوج عليها فلما اخذت الف دينار واعطته اياها ا ع ط ا و ه ا الف دينار له لا يعتبر تمليكا وبناء على ذلك ما يقع, الخلع؟ ما يقع الطلاق لو طلب منها ان تعطيه قال ان اعطيتني الف دينار واعطته الف دينار يقع الخلع ل ل قل طلب هذا؟ وإنما طلب أن تضمن له مقابل ما يقعه عليها القلع فلما لم الاف لا الى اجل خ اخذت اخر ق ما وانما تضمن ما من تضمن من مقابلة هذا ان دينار وبعد يوقعه وضعتها عنده و ندري ان تكون مقابلة للخلع. وهل هي تمليك ا ل ر ج ل أ م ليست تمليكا له ما ندري وضع المال بين يدي إ ن س ا ن لا يعتبر تمليكا له إ ل ا إ ذ ا كانت هناك أ س ب ا ب للتمليك ق ا ئ م ة عند ذلك يكون التمليك أ م ا إ ذ ا لم تكن ا ل أ س ب ا ب ق ا ئ م ة ف إ ن وضع المال بين يدي إ ن س ا ن لا يعتبر تمليكا له وبناء على ذلك ف إ ن الخلع ما يقع و أ م ا إ ن قال لها ص و ر ة ر ا ب ع ة قال لها متى ضمنت لي أ ل ف ن ف أ ن ت طالب هذه ا ل ص و ر ة ك ا ل ص و ر ة التي مرت معنا في الدرس الماضي فيما اذا ت د أ الرجل الخلع ب ل ف ظ ة متى في اي وقت من الاوقات تضمن له الف دينار فانها تصير م ط ل ق ة ويقع الخلع لان متى للزمان المستقبل علق الخلعه على ضمانها للمال في أ ي زمان من الازمنه ة قالت ل ضمنت ضمنت ما متى وإنما جينار فإن إن جينار فأنت ضمنت تطلق لك الكألف الخلعة بخلاط السورة السابقة السورة السابقة ما قال لها متى. وإنما قالها إن ضمنت لي ألف فأنت طالع. فإن ضمنت له فورا يقع فإنها قال طالع لها قالها له إ ذ ا ضمنت بعد شهر أ و بعد يوم واحد ما تطلق بينما هنا قال متى ضمنت لي في الزمان المستقبل ففي أ ي وقت ضمنت له أ ل ف دينار ف إ ن ه ا تطلق إ ن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت و إ ن ضمنت دون ا ل أ ل ف لم تطلق ل أ ن ه أ ر ا د أ ل ف ا ك ا م ل ة فلو ن ق ص ت ه ا ولو فلسا واحدا ما يقع الصلع واما إ ذ ا ضمنت له أ ك ث ر من ا ل أ ل ف فانها من باب أ و ل ى تقع ولو قال لها طلقي نفسك إ ن ضمنت لي أ ل ف ا فقالت طلقت وضمنت أ و عكسه قالت او ضمنت وطلقت بانت ا ل م ر أ ة ولزمها الالف دينار فانت طالق او طلقي نفسك ان ضمنت لي لا. قالت طلقي نفسك إن ضمنت لي أ الفا chokingها قالت وطلقت ولم تقول أو طلقت طلقت ولم تقول ضمنت إ ن في كل ل ل لا يقع طلاق ح ا ي يقع ن ومن ل ا يجب ض ا ومن الصور أ و ا ل أ ل ف ا ظ التي قد تستعمل في هذا قوله لها إ ن أ ع ط ي ت ن ي م الف ا إن أعطيتني أ ل دينار ف أ ن ت طالق ما قال إ ن ضمنت مثل المره الماضيه ة قلنا لو قال لو ل ا دينار ووضعت المال بين يدي ما إن ضمنتني ووضعت بين يديه ي ألف قال ع خ ل لأن ان ل ليس إ ع ط ا ا ء ض م اعطيتني وإنما إن هنا الآن قال أ أ ل ف دينار ف أ ن ت طالق قال فأتت في ألف دينار ووضعتها ألف فأتك في بين يديه ف إ ن ه ا تطلق قال إ ن أ ع ط ي ت ن ي وهي ع ط ت ه لا س و ر ة الاعطاء و ا ق ع ة و إ ذ ا طلقت دخل المال في ملكه قهرا ل أ ن ه صار ملكا له و إ ن قال إ ن أ ق ب ض ن ي ما قالها ن أ ع ط ي ت ن ي ولا قال إ ن ضمنت ي مثل ا ل س و ر ة ا ل أ و ل ى و إ ن م ا ص و ر ة ج د ي د ة قال إ ن أ ق ب ض ن ي أ ل ف دينار ف أ ن ت طالق ف ا ل أ ص ح أ ن ه كسائر التعليق كسائر ا ل ت ع ا ل ي ق ما يقع الطلاق الا إ ذ ا أ ع ط ت ه الف دينار فلا يقع بمجرد وضع المال بين يديه و إ ن م ا لا بد من إ ع ط ا ء ا ل م ر أ ة له هذا المال ل أ ن ه طلب منها الاعطاء ف إ ذ ا لم تعطه ف إ ن الطلاق لا يقع ويشترط في هذه الحاله ة أن أ ي خ ذ م ن ه ان بيده أ تدفعه له ب ي د ه وأن ي أ خ ذ ه منها بيده و أ م ا إ ذ ا قال لها إ ذ ا قبضت منك أ ل ف دينار ف أ ن ت طالق ما قالها ان أعطيتني إذا قالها إ أ ع ط ي ت ن ي فلابد أ ن يكون ا ل ع ط ا ء برضاها ولابد أ ن ي أ خ ذ ه منها بيده أ م ا قال لها إ ن أ خ ذ ت منك أ ل ف دينار ف أ ن ت طالق فأخذ منها ألف منها دينار سواء كان برضاها ام كان بغير رضاها ف إ ن ه ا في كلا الحالين تطلق وتصير بائنا ويعتبر هذا المال عوض الخلع هذه الصور كلها التي ذكرناها صور ق ض ا ئ ي ة ق ا ن و ن ي ة ج ا ف ة هذا هو نظام الخلع هذه هي عنها مع جفافها لابد أن نتوعبها وأن نظمها هناك صور قد يكون الخلع فيها التي بين يكون غير بين غير العلاقات المخاصمة الناس لا لا الخلع واضح نتكلم مجهول مع تقوم قد وأن صور بد بد أن أن فسيذكر ه هل ل الخلع لا الخلع ل يقع يقع يقع في قوانين عرفنا او وكما ا ف د ا الامام النووي الان م ج م و ع ة من الصور فيها عوض قد يكون العوض معلوما ولكل ق د يكون ا ع و مجهولا و ض ل من الحالين احكام خ ا ص ة به لو علق باعطاء عبد قال ان أ ع ط ي ت ن ي عبدا او ان ر ة قالها إ أ ع ط ي ت ن ي س ي ا ر ة ووصفها بصفه ة الذمة حاضرة السلم أن البيع إما أن يكون بيع معين وإما أن يكون بيع في الذمة. البيع الذي لا يحتاج لشيء في أراغ المشتري نعلم على معين موصف أن أن يكون أن يكون عين بيع بيع ع في يرد لشيء السلم ا وأما ا لم ل يشتري العين الآن ليست موجودة الآن. و إ ن م ا هي م و ص و ف ة يصفها المشتري وتكون م ت ع ل ق ة ب ذ م ة البائع كان يقول له اشتريت منك س ي ا ر ة جنسها كذا ولونها كذا ويتكلم له بكل على كل مواصفاتها ا ل س ي ا ر ة ليست م و ج و د ة ا ل آ ن سيحضرها له البائع بعد شهر أ و بعد شهرين أ و بعد س ن ة هذا يقال له بيع سلم قال ل هو بيع سلم ه بيع موصوف في ا ل ذ م ة الآن هو اراد ل آ ن هو أ أ ن يخالع على هذه ا ل ط ر ي ق ة ليس على عين م و ج و د ة بين يديه ليس على م ب ل غ من المال مقدر كما ذكرنا في الصور ا ل س ا ب ق ة على أ ل ف دينار مثلا و إ ن م ا يريد أ ن يخالع على موصوف في ا ل د م ه فقال لها إ ن أ ع ط ي ت ن ي عبدا من مواصفاته كذا وكذا وكذا وصفه لها ب أ و ص ا ف السلام قال إ ن أ ع ط ي ت ن ي س ي ا ر ة أ و صاف هذه ا ل س ي ا ر ة كذا وكذا وكذا فهذه ا ل م ر أ ة إ ن أ ع ط ت ه ا ل س ي ا ر ة ب ا ل أ و ص ا ف التي وصفها ف إ ن ه ا تطلق و إ ذ ا لم تعطيه اياها بهذه ا ل أ و ص ا ف رضيت رضيت الخلع على أ ن العوض موصوف في ا ل ذ م ة ولكنه لما جاء موعد التسليم د موعد ا أو أ ع ط ت ه ا ل س ي ا ر ة ليست بالمواصفات التي طلبها أ و أ ع ط ت ه العبد ولكنه ليس بالمواصفات التي طلبها قال له في هذه ا ل ح ا ل ة رد هذا الذي أ ع ط ت ه إ ي ا ه ف إ ذ ا رده لماذا نحتكم فعند ذلك نحتكم إ ل ى مهر المثل ل أ ن ه ا أ ع ط ت ه شيئا على غير الوصف الذي طلبه وفي ح ا ل ة فساد العوض دائما سواء كانت في الخلع أ م كانت في الصداق نرجع إ ل ى مهر المثل إ ل ى القانون المضطرد الا وهو مهر المثل صوره ث ا ن ي ة ما قال لها ص ف ة العبد او صفه ا ل س ي ا ر ة قالها إ ن أ ع ط ي ت ن ي سياره ة ذ ا بدون تعيين ل ل س ي ا ر ة ف أ ن ت طالق لم يعين لها شيئا قال ان أ ع ط ي ت ن ي س ي ا ر ة ف أ ن ت طالق إ ن أ ع ط ي ت ن ي بيتا ف أ ن ت طالق إ ن أ ع ط ي ت ن ي دكانا ف أ ن ت طالق ذكر لها شيئا يختلف الناس في بغطه كل واحد له شروط وله مواصفات خ ا ص ة فيما يريد السيارات بعض السيارات في م ئ ة دينار وبعض السيارات في ع ش ر ا ت ا ل آ ل ا ف من الدنانير ماذا يريد الرجل منها هكذا قال لها إ ن أ ع ط ي ت ن ي س ي ا ر ة ف أ ن ت طالق قال بناء على هذه ا ل ح ا ل ة ت ط ل ق ا ل م ر أ ة ب أ ي س ي ا ر ة تعطيها إ ي ا ه سواء كانت ص غ ي ر ة أ م كانت ك ب ي ر ة سواء كانت س د ي م ة أ م كانت م ع ي ب ة سواء أكانت وقعت على وفق هواء و ن ز ا ج ه أ و لم تقع ف إ ن ه ا في كل هذه الحالات تطلق ل أ ن ه واقف ا قال لا قال إ ن أ ع ط ي ت ن ي س ي ا ر ة ف أ ن ت طالق طلقت ب أ ي س ي ا ر ة و ا ل ص و ر ة ا ل م ذ ك و ر ة في الكتاب من ع ب د لو قال إ ن أ ع ط ي ت ن ي ع ب د ف أ ن ت طالق قد طلقت ب أ ي عبد ع ط ي اياه ل ا إ ذ ا كان مغصوبا أ و إ ل ا إ ذ ا كانت السياره م غ ص و ب ة ل أ ن ه ا في هذه ا ل ح ا ل ة لا تملكها وفي هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا أ ع ط ت ه شيئا مقصودا طبعا هو سوف لا يقبل هذا الشيء المقصوب و إ ذ ا فسد العواض ف إ ن ن ا نرجع إ ل ى القانون المضطرد الا وهو مهر المثل فيجب عليها أ ن تعطيه مهر المثل الطلاق للرجل إ م ا أ ن يكون مالكا للطلقات الثلاث و إ م ا أ ن يكون مالكا لطلقتين و إ م ا أ ن يكون مالكا ل ط ل ق ة ف إ ذ ا لم يطلق في السابق يكون مالكا لثلاثه تطليقات و إ ذ ا كان قد طلق واحدا بقي له تطليقتان و إ ذ ا كان قد طلق تطليقتين فيكون قد بقي له ت ط ل ي ق ة و ا ح د ة قال لو ملك ف ل ق ة كان قد طلقها فلقتين سابقا ملك ف ل ق ة فقالت له طلقني ثلاثا بالف أ ل ف د ي ن ر ط ق تطليقات ن ي ثلاث ل ب أ دينار هو لأنه ما يملك يملك التطليقات السلاث طلقها مرتين قد قال فقلق الطلاق التي بقيت له فيجب عليه ان تعطيه الف دينار لانها ارادت منه ان يوقع عليها كل الطلاق الذي باستطاعته ان يوقع فهو لو كان يملك الثلاثه نعم ما, تلزمها الألف إلا لكن والآن ما يملك الثلاثه وكل ما يملك الان طلقه واحده فهي ارادت منه ان يوقع عليها كل ما يملكه من الطلاق فاذا قال لها انت طالق ف إ ن ه ا يجب عليها أ ن تدفع له ا ل أ ل ف ل أ ن ه ا لم تلتزم ا ل أ ل ف مقابل العدد بذاته ل أ ن ه ما يستطيع أ ن يوقع ثلاثا وكان قد أ و ق ع سنتين وبقي عنده ط ل ق ة و ا ح د ة و إ ن م ا هي أ ر ا د ت منه أ ن يوقع عليها كل ما يملكه من التطليقات حتى تقطع ا ل ط ر ي ق ة للمستقبل لأنه لو طلقت ثلاثا ما يحق له أن يحق ما يراجع حالا من ا ل أ ح و ا ل ولو رضيت بعد انتهاء ا ل ع د ة ما يستطيع ان يراجعها ولو ملك ط ل ق ة فقط فقال طلقني ثلاثا ب أ ل ف فطلقت طلقتا فله أ ل ف ولو طلبت ط ل ق ة ب أ ل ف وله أ ن يطلقها و ا ح د ة وله أ ن يطلقها ثلاثا س و ر ة أ خ ر ى ج د ي د ة قالت او طلقني ط ل ق ة ب أ ل ف دينار الخرق دينار فقال لها إنه طلقها بمئة قال يقع الطلق أجل يقع إنه بمئة و ي أ خ ذ ا ل م ئ ة ما تلزمها الالف ل أ ن ه يستقل بهذا هذا حقه لو أ و ق ع عليها ب أ ل ف لزمتها الالف لانها بذلتها ولكنه قال لها طلقت ب م ا ئ ن ولو قالت ل و ط ل ق ن ي غدا ب أ ل ف دينار ليس ا ل آ ن أ ر ا د ت أ ن تعلق الطلاق قالت غدا بألف دينار. فطلقها دينار ف غدا أ و طلقها قبل الغد ف إ ن ه في كلا الحالين ما يجب عليها أ ن تدفع أ ل ف دينار و إ ن م ا يجب عليها أ ن تدفع م ه ر المثل ل أ ن المسمى الذي سمته هو أ ل ف دينار صار فاسدا لكونها علقت فيه الطلاق تعليق الطلاق ما يصح فكونها علقته وطلبته من الغد ف إ ن ه يجعل المسمى فاسدا ل أ ن الزمن هذا ما بين اليوم إ ل ى الغد يقابله جزء من المال وهذا جزء مجهول ه و ذ ا ما ج ز ء مجهول اذا إ ل الرجل ذ ي يتحقه أيضا ه ج م وقعت ل على ذلك وبناء و إذا ا ل ج ه ا ل ة في العوض وفسد العوض ف إ ن ن ا نرجع إ ل ى قانوننا أ ل ا وهو مهر المثل فيجب تدفع فأنت بألف فقبلت بألف دينار فقبلت ودخلت طلقت دينار الرجل لزوجته على المرأة له المثل قال دخلت الدارة طالق ودخلت وإذا مهر أن إن طلقت أ ن ه علق طلاقها على دخولها ودخلت فزقع الطلاق ويلزمها ما التزمته هذه الصور ا ل م ت ع د د ة التي ذكرها ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى مما يمكن أ ن يقع فيه الخلع الخلع نحن كما ذكرنا في الدرس الماضي يصح أن يكون من الرجل ان ل ل ر ج يصح أ يكون من رجل أ ج ن ب ي يصح يكون أن المرأة من بطلب يصح أ ن يكون بطلب من ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة ليس من شرطه أن يكون من, المرأة نفسها وليس من شرطه ان ل م ر أ ة ف س ه ا و ل يكون س من أن شرطه ي من الرجل نفسه فيصح اختلاع ا ل أ ج ن ب ي كان ر أ ى أ ج ن ب ي رجلا وامراه أ م ا لا يقيمان حدود الله و ر أ ى ان الشقاق بينهما دائم ف أ ر ا د أ ن يخلصهما من هذا الشقاق الدائم أ ر ا د أ ن يتبرع من قبل ن ب ت ي فقال للرجل طلق ا ل م ر أ ة و أ ن ا أ ع ط ي ك م ب ل غ أ ل ف دينار ا ن ت ز م هو ا ل ع و ض في حقه أ ن يفعل هذا و ا ل أ م ر يرجع إ ل ى الرجل إ ن شاء أ ج ا ب ه إ ل ى التماسه وان شاء ا ل ل ا أ ج ن ب ي طلق على أ ل ف دينار و أ ع ط ا ه ا ل أ ل ف ف إ ن ه يطلقها وليس ل ل م ر أ ة أ ن تقول أ ر ي د أ و لا أ ر ي د وقد يقع هذا من أ ج ل رفع النزاع والشقاق ما بين الرجل و ا ل م ر أ ة وخلع ا ل أ ج ن ب ي كخلع ا ل م ر أ ة لفظا وحكما فكل ما ذكرنا من الصور ا ل س ا ب ق ة ب ا ل ن س ب ة للرجل و ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة ف إ ن ه يكون ب ا لان ن س ب ة للرجل ل أ ج ب وبالنسبة للمرأة الأجنبية ي للمرأة لأن كلامه ينزل م ن ز ل ة كلام ا ل م ر أ ة ف إ ذ ا قال له طلقها على أ ل ف دينار ف إ ن ه يصير خلعا ف ي ش ا ئ ب ة ا ل ج ع ا ل ة ل أ ن ط ل ب من الرجل اللي هو نزل م ن ز ل ة ا ل م ر أ ة ف ي أ خ ذ أ ح ك ا م ه ا لفظا وحكما م ئ ة ب ا ل م ئ ة ف إ ذ ا قال و اطلقها ثلاثا على ث ل ا ث ة آ ل ا ف دينار فطلقها و ا ح د ة ف إ ن ه ي أ خ ذ منها أ ل ف دينار على ما ذكرناه من تفصيل في الدروس الماضيه ة ل أ ن خلع خلع الجعالة لو تدأه الرجل الزوج فإنه خلع فيه شائبة التعليق وفي بعض الحالات البرأة لها لها الوكيل بعض معاوضة فيه فدأه فإنه فيه وفي بينما يكون يجوز أيضا ويجوز هذا بنفسها شائبة شائبة تباشر تباشره بواسطة محبط أن أن قال ولوكيلها أ ن ي خ ت ل ع له الوكيل بالنسبه ة ل... لإذا كان ن ا ك ك و ي ل ل ل م ر أ ة وكلته في الخلع ذهب الرجل ل ي خ ت ل ع ل ل م ر أ ة وفي هذه ا ل ح ا ل ة يكون الضمان عليها حسبما تكون قد وكلت ويحق له أ ن ي خ ت ل ع لنفسه كالرجل ا ل أ ج ن ب ي الذي ا خ ت ل ع في ا ل ص و ر ة ا ل س ا ب ق ة ر أ ى شقاقا بين الرجل و ا ل م ر أ ة فقال له طلقها على أ ل ف دينار أ ن ا ادفعها من حقه أ ن يقول هذا وكذلك وكيل ا ل م ر أ ة في الخلع إ م ا أ ن ي خ ت ل ع لنفسه و إ م ا أ ن ي خ ت ل ع ل ل م ر أ ة ف إ ذ ا ا خ ت ل ع لنفسه قال أ ن ا أ ر ي د أ ن أ د ف ع المال فيدفع ما يشاء ويقع الخلع إ ذ ا رضي الزوج ف إ ذ ا قال له الوكيل طلق ا ل م ر أ ة على أ ل ف دينار أ ن ا التزمها ويقع الخلع يدفع الوكيل الف دينار من ماله و أ م ا إ ذ ا اختلع ب ا ل ن ي ا ب ة عنها فقد ذكرنا في الدروس السابقه فانه يجب عليه أ ن يلتزم بقدر العواظ الذي حددته له ا ل م ر أ ة حينما وكلته في الخلع وبما أ ن الرجل ا ل أ ج ن ب ي من حقه أ ن يوقع الخلع فيما إ ذ ا ر أ ى ص و ر ة من صور الشقاق دفعا للشقاق والنزاع بين الرجل و ا ل م ر أ ة بما أ ن ه ب إ م ك ا ن ه أ ن يفعل هذا قد يفعل بعض الناس مثل هذا ولكن زورا وبهتانا وليس صدقا و إ ن م ا يقول إ ن ه وكيل عن ا ل م ر أ ة كذبا قال لو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا ذهب لعن زوجها و قال و اطلقها المرأة على ألف دينار قال نا ا على ألف وكير ي و أن ق ت ل ع ب أ ل ف د ي ن الف ر ق ا و ا طلقها على ل أ دينار فطلقها الرجل لكنه بعد أ ن طلقها تبين ان هذا الرجل ا ل أ ج ن ب ي كاذب و ا ل م ر أ ة لم توكله في هذا الخلع ق قال لم تطلق في هذه لا يقع الطلاق ل لم المرأة الحالة لا ولا يلزمها المال ولو ع في هذه ت رجل وصرح كاذبا قال لم تطلق المرأة المرأة كالرجل الأجنبي بوكالتها قال لم تطلق والأب كاذبا فيجوز له أ ن ي خ ت ل ع بماله ويجوز له أ ن ي خ ت ل ع ب ا ل و ك ا ل ة عن ا ب ن ت ه إ ذ ا كانت قد وكلته و إ ل ا ف إ ن ه لا يحق له أ ن ي خ ت ل ع عنها ف إ ن ا خ ت ل ع بمالها وصرح ب و ك ا ل ة أ و و ل ا ي ة وكان كاذبا في هذا قال أ ن ا وكلتني بنتي فعن اطلقها وخالها دينار قال زوجيا ه أنه ا دينار على مع ألف أ ب و وقلق الرجل ثم تبين انه كاذب قال حكم الرجل الاجنبي هو له ولايه عليها حينما كانت صغيره ة الآن ليست له ولاية بتوكيد عليها、نهائيا. فلا خلعه إلا قبليا إلا ماله نهائيا إذا كان من ماله. إذا يسح رسمي من من كان حينما التي من وبناء على ذلك إ ذ ا تبين لنا كذبه فيما قال ف إ ن ه لا يلزم ا ل م ر أ ة شيء ولا يقع الطلاق لأنه ليس بوكيل ولا ولي في هذه الحالة إذ الولاية لا له التبرع في مالها حتى لو له ولاية على المرأة لكن الولاية لا له التبرع في أموال المرأة له ماله أن كانت من هذه في في في يجوز تسبج تسبج يتبرع إذ حتى أ و أ ن ا ل م ر أ ة توكلته اما ان يتبرع من مالها بدون وكاله منها فلا يعتبر تبرعه صحيحا واذا لم يصرح بشيء او صرح بالاستقلال قال انا اريد ان اخالع لنفسي او عن نفسي بمبلغ من المال قال فعند ذلك يقع الخلع على المال الذي سماه ان كان سليما و إ ذ ا لم يكن سليما كان أ ن ك مغصوبا مثلا ف إ ن ه يقع الخلع على مهر المثل آ خ ر فصل من فصول الخلع هو ا ل د ع و ة في الخلع إ ذ ا وقع خلاف ما بين الرجل وما بين ا ل م ر أ ة في د ع و ة في الخلع هي ادعى شيئا و أ ن ك ر ت ه هي ماذا يكون الوضع قال إذا دعت المرأة خلعا. قالت إذا د ع امام ل ر أ ة خ ل ع قالت أ القاضي م ا إ ن زوجها خالعها ف أ ن ك ر ه قال لا انا ما خ ا ل ع ت ا ل م ر أ ة صدق بيمينه إ ذ ا ل أ ص ل بقاء ا ل م ك ا ح وعدم الخلع ف إ ذ ا أ ق ا م ت ا ل م ر أ ة ب ي ن ة إ م ا ب ش ه ا د ة رجلين أ و ب ش ه ا د ة رجل و م ر أ ت ي ن أ و ما يصح لا بد أ ن تكون ا ل ب ي ن ة م ك و ن ة من رجلين ف إ ن قامت بذلك ب ي ن ة فلا بد من رجلين وعند ذلك يلزمها المال ويتبين لنا أ ن الرجل ليس صادقا في دعواه عدم الخلع ما دامت ا ل ب ي ن قد ثبتت ف إ ن ا ل م ر أ ة يلزمها المال والرجل يلزمه الطلاق و ي ن اختلفا وقال الرجل طلقتك بكذا ب أ ل ف دينار فقالت لا أ ن ت طلقتني مجانا بدون مال اتفقا على الطلاق وقالها طلقتك ب أ ل ف دينار فقالت له طلقتني مجانا بدون مال أ و قالت له لم تطلقني ف ا ل م ر أ ة تبين قطعا ل أ ن ه يدعي أ ن ه ط ل ق ا ويطالبها بالمال د ع و ة الطلاق من حقه أ ن ينشئها الان ما يحتاج إ ل ى د ع و ة ولكن المال ليس من حقه أ ن يفرضه و أ ن يطلبه وبناء على ذلك يقع الطلاق على ا ل م ر أ ة ولكن ما يلزمها شيء من المال إ ذ ا حلفت على أ ن ه ا لا علم لها بأنه طلقها طلقها على مال وتكون بائنة لإقراره هو أقر بأنه طلقها على مبلغ من المال المرأة أقر صدقته هو بأنه بائنة من وتكون فهو ي دعوى الطلاق ل ك ن ا من تصدقه د في ع ى المال فهو حينما أ و ق ع عليها الطلاق على مال أ و ق ع ه بائنا ولم يوقعه رجعيا فالبينونة حلفت لإقراره وأما عدم العواض لأن الأصل براءة الجمة لا علم لها بأنه طلقها لأن على علم على مال بأنه وهي أنه عدم وبناء على ذلك لا يلزمها شيء, الأصل برائه الزمة ولا في زمتها شيء الا ببينه ذمتها إلا و بين غير موجوده وهو أ ق ر بالطلاق على مال ل أ ن ه طلاق بائم ف ي أ خ ذ الرجل ب إ ق ر ا ر ه و ا ل م ر أ ة لا يلزمها شيء في هذه الحاله ة وإن في جنس العوض في جنس على الخلع ولكن جنس جنس ن اختلفا التفقاء الخلع اختلفا على في في في ج س كأن خالعتك أنا ألف دينار هي قال يقال دولار على على ألف دولار أو قال لها خالعتك على أ ل ف دينار هي قالت بل خالعتني على خ م س م ا ئ ة دينار ف إ ذ ا وجدت ا ل ب ي ن ة ا ل ب ي ن ة تقطع التخاصم لا كلام ل ل ق ض ا ة مع ا ل ب ي ن ة و أ م ا إ ذ ا لم توجد ا ل ب ي ن ة ت ح ا ل ف هذا يحلف على ما أ ر ا د وهي تحلف على ما أ ر ا د ت وفي هذه ا ل ح ا ل ة يسقط مدعياه ونرجع الى مهر المثل وهي ا ل ق ا ع د ة المطرده ض ذ ا ا ل م ولو ض و و ع خالعها ب أ ل ف لكنهما لم يعينا ما هي ا ل أ ل ف لا الرجل ولا ا ل م ر أ ة ما تلفظا بهذا إ ل ا أ ن ه م ا ن و ا ي ا وقال طلقتك على أ ن تدفعي لي الفا وهي قالت له رضيت بدفع الالف ونوايا الدنانير قال ل ي م ا ه م ا ما ن و ا ي ا ولو لم يتلفظا بهذا ولو لم يتلفظا بهذا إ ن ز من ا ل ا للنيه م ن ز ل ة الملفوظ هذا هو القول ا ل أ ص ح وهناك قول آ خ ر عندنا على أ ن ه م ا إ ذ ا نويا ولم يصرحا ف إ ن ن ا نعتبر ما نوياه ف ا ت ذ ا ونرجع إ ل ى م ه ر المثل لكن ا ل أ ص ح أ ن المنوي ة ينزل م ن ز ل ة الملفوظ وبناء على ذلك إ ذ ا قالت لو طلقني و أ ع ط ي ك أ ل ف ا فقال لها قبلت ب أ ل ف وبعد ذلك اصطلحا على أ ن ه م ا نويا الدنانير ف إ ن المنوي ة ينزل م ن ز ل ة الملفوظ ولو قال الرجل بعد أ ن خ ا ل ع على هذا الوصف قال أ ر د ن اردنا د ن ن ا ي يعني هي د ن الدنانير ا فقالت فإننا يا دراهم ليس دنانير دولارات مثلا واختصما بل ليس المسمى إذا اصطلحا نوجب واما اذا اختلفا فاذا قلنا ان المنوي ينزل منزله الملفوظ كما ذكرنا قبل قليل وهو ا ل ا ط ا ح فانهما يتحالفا في هذه الحاله لان كلا منهما يزعم شيئا فيتحالفا واذا تحالفا سقط المسمى الذي تنازعا حوله ورجعنا الى مهر المثل وإذا لم ننزل فمن باب أ و ل ى أ ن ن ا في هذه ا ل ح ا ل ة نرجع إ ل ى م ه ر المثلي بدون تحالف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم